وَلا إِن سَأَتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمواتِ وَأَغضَلَ يَقُون النََّّ وَولئِ سأتَهُم بَنْ خَلَقَ السمواتِ وَأَغضلَ يق النََّّ قُلحَمدُله قُل الحَمزون الله لا يَله